أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سيم قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا من دُونِهِ أولي كذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق فِي الْجَنَّةِ وفريق فِي السعير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 يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم في من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه عليه توكلت وإليه أنيب فأطروا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ربك إلى أَجَلٍ ما لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم بفي شك منهم مريب فلذلك فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبع آ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 بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله نطيف بعباده يرزق من يشاء وجد في حورث، ومن كان يريد حورث الدنيا نأتي منها، وما له في الآخرة من نصيب، أم لهم شر من الدين ما لم يأذن الفصل لقضي بينهم وان الله ظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنه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 ومن يقترف في حسنه نجد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك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 الصالحات ويزيدهم من فضل والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبقو في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن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 وما بث فيهما من داء وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يسكن صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون وعند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم وممما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفير وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن وَإِلَّا تَوَجَّهَ رُؤُيَهُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يكلمه الله إلا وحده يُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ولا الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهديئنا صراط مستقيم